فَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَهَّرُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن فمَا كانََ جوَوَاب قَوْمِهِ إِللاا أَن قَُ أَخْرِجأَلَ لُوط مِ قَريَتِكُمْ إهُ أُنَ سُتَ قَحرون فَأَجَينَاهُ وَأَْهُ إلا مرَأتَهُم قَدّرناهاَا منِن الغابِرين فَأَجَينَاهُ أَهُ إللام مرَأتَهُم قَدّناهَا منِن الغابِرين فانجيناه واهلهم الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الله خير ام ما يشركون قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ ان ان خلق السماوات والارض وانزل لكم وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حدائق غاده به ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الا الههم مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 أَو يَجْعَلُكُمْ وَيَكْشِفُ السُّورَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ مَعَ اللَّهِ أَلَا إِلَٰهَ اما من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء الارض الالهه مع الله الالهه مع الله قليلا ما تذكرون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 كل يعلم مَن في السماوات والأرض الغب إ الله وما يشون أينا يبعثمونقلل يعلم مَن في السماوات والأرض الغب إ الله وما يشون أينا يبعثمونقلل يعلم م في السماوات والأرض الغب إ الله وما يشون أينا يبعثمون فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ فَلِلَّذِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أِذَا كُنَّا تُرَابًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 وَإِنَّ ربَبك لدُ فَبْلٍ على الناسَِّ وَِ أَكْثَرَهُم لا يَشكُرون وَإِنَّ رَبكَ لا يَعْلَُ مَا تُكِنّصدُدُورهُم وَماَا يُعْلِلون وَإنَّ ربَبك لاَا يَعْلَُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُم وَماَا يُعْلِلون وَإِنَّ ربَبك لا يَعْلَُ ماَا تُكُّ صُدُورهُم وَماَا وامان غائبه في السماء والارض في السماء والارض الا في كتاب مبين وما من غائبه في السماء والارض في السماء والارض الا في كتاب مبين وَمَا نُنَاقِلَةٌ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَلِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَلِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ ان هذا القران يقص على بليه اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين وانه لهدى ورحمه للمؤمنين وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن رَّك يقضبَنهُ بحُكمِه وَهُو العزيز العلين إن رََّك يقضبَينَهُ بحُكمِه وَهُوَ العزيز العلين فَتَوكعَى الله إِك على الحّ الْ المُبين فتَكعَى الله إك على الحِّ المُبين فتَوكك على الله إِك على الحَّ الْ المُبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا والو مدبرين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا والو مدبرين لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا والو مدبرين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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الَّذِينَ ضَلُّوا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمْيَ ۚ إِنْ تَهْدِيهِمْ إِلَّا مَنْ أَرَادَ اللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۖ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يوقنون.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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُم مِّنَ الذِّلَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ مُّهِينٍ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُم مِّنَ الذِّلَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ مُّهِينٍ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُم مِّنَ الْخَوْفِ ۚ أَلَا سَبَحانَ اللَّهِ حِينَ تُبْلَىٰ بِهِ وَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَتَإِذَا جَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَال أكَذَّبْتُم بِآيَاتِي قَال أَكَذَّبْنَا بِآيَاتِكَ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا اتى اذا جاء قال اكذبتم باياتي قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وَق الْ القَوُ عَلَْه بِماَا بَلَمُ فَهُم لا يَطقُون ألَم يَرَو أن جعلن الليلى في لَسكُ فيِيهِ وََّه رَمُبَصِر إ فيِي ذَلِكَ لآيات لطَوْم يُؤمنِون ألَ يَرَو أن جعلنَ الليلى لسكُوا فيِيهِ وَه رَمُبَصرا إ فيِي ذَكَ لآيات لِطَوْم يُؤمنون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 وَيوومَ يفَخُ فيِي الصولِ فَفَزِ عمل في السماواتِ وَمنَن في الأرض فَفَزِم فيِي السماواتِ وَمنَن في الأررضِ إَِّ إلا مَنْ شَ الله وَكل تَهُ دداخلِين وَوم يفَخُ فيِي الصولِ فَفَزِ عمل في السماواتِ وَمنَن في الأرض ففَزِم في السماوات وَمنَن في الأرضِ إَّ إلا مَن شَ الله وَكل تَهُ دداخلين واترى الجبال تحسبها جامدة وهي والسحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون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 من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ الامنون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ الامنون وَمنج بِال السيئَةِ فَكبَّ جوم في الن هل تُجزَونَ إلاا م كُُم تعملون وَمنجَاء بالال السيئَةِ فَكبَّ جوم في الن هل تجزَونَ إلاا م كُم تعملون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 إنما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولهم كل شيء وامرت أن أكون من المسلمين انما امرت ان اعبد رب هذه الذي حرمها ولهم كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اِهْتَدَى فإنما, فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْثِرِينَ وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وَأَنْ أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وَقُلِ الْ الحَمدُ لللله وَقُلِ الْحَمدُ للِلَّهِ سَيُرِيكُم آياتِهِ فَتَعْرِفونهاَا وَماَا رَبّكَ بغافِرٍ عَم مَا تَعمَدُون وَقُل الْحَمدُ للله وَقُلِحَمْدُ لللههِ سَيُركُمْ آياتِهِ فَتَعرِفونهاَا وَماَا رَبّكَ بغافِرٍ عَم مَا تعملون. وَقُل الْ الحَمدُ للله وَقُلِحَمْدُ لللههِ سَيركُمْ آياته فَتَعرفونها وَماَا رَبّكَ بغافِلٍ عَم مَا تَعمَلُ بِسمم اللذ الرحمَان الرحيِيم فَاس مِين بِسمِ اللذ الرحمَان بسم الله الرحمن الرحيم طاسين مين تلك ايات الكتاب المبين تلك الكتاب المبين تلك, الكتاب المبين. تلك الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم امهة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم امهة ونجعلهم الوارثين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا يفوا فِي <تصفيق> الأرْرض وَونجعَلَهمم آئَّا وََجعَلَهُم آئَّ تَ وَنَجلَهُم الوَالِفين وَُمَكنَ لهُم ف الأررضِ وَنُرِييَفِعوونَ وَهمانَ وَجودَهُ مَا وَجودَهُ مَا مِنهَُّا كانَوا يَحذَون وَمَكنَ لم ف الأررضِ وَنُرِييَ فِعوونَ وَهمان وَجودَهُ مَا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 129- ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك, إليك وجعلوه من المرسلين 120- وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 124- ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك, إليك وجعلوه من المرسلين 125- وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 129- ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك, إليك وجاعلوه من المرسلين 120- فالتقطهم آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطهم آل فرعون ليكون لهم عدو ومن وحنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطهم آل فرعون ليكون لهم عدو ومن وحنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وَقالة مرَأةُ فِي الرعَعوونَ قُرْوَةُ ععَْنِ الّ وَلَكَ لا تَقُتُلُ لا تَقُتُلُهُ عَسَأََن فَعَنَا أَوْ نَاتَّخِذَ وَلَدَ وَهُمْ لا يَشرُون. وَقالة مرَأةُ فِي الرعوَ قُرْوَةُ عيلِ الللي وَلَكَ لا تَقُتُلُ لا تَقُتُلُهُ عَسَأََن فَعَنَا أَوْ نَاتَّخِذَ وَلَدَ أَْ نَاتَّخِذًا وَلَدَ وَهُم لا يَشْعُ وَقالَاة مرَةُ فِي الرعوونَ قُرْوَةُ عيلِ اللّ وَلَكَ لا تَقُتُلُ لا تَقُتُلُعَسَأََم فَعَنَا أَوْ نَاتَّخِذَ وَلَد أَْ نَاتَّخِذًا وَلَدَ وَهُمْ لا يَشْعُون وَأَصَْبحَف آدُِّ مُسَافَ غَ إ كَادَتْلَُ بِذبِهِ لَْنا أَوْوبَقْنَا عَى قَلْبِهَا 124-لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 125-وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 126-إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها, أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 127-وأصبح فؤاد أم موسى وكادت لتبدي به لونا اربطتنا على قلبها لولا اربطتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنب فبصرت فيه عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لي اختي قصي فبصرت به عن جنب فبصرت به عن وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم, يكفلونه لكم وهم له ناصحون 125-وحرمنا عليه المراضع من قبل 126-فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم, يكفلونه لكم وهم له ناصحون 127-وحرمنا عليه المراضع من قبل فَقَالَتْ هَلْ ادلْنكُم عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَا هَٰؤُلَاءِ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا فَرَدَدْنَا إِلَاءَهُ إِلَّا أُمَّهُ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَرَدَدْنَا إِلَاءَهُ إِلَّا أُمَّهُ كي تقر عينها ولا تحزن وَلْتَعْلَمَ أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلْتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 124 الذي من شيعته على الذي من, عدوه على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 125-ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها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 124-قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 125-قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 126-قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين قال ربي بما منعت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرف قال له موسى انك لغوي مدين فاصبح في المدينه خائفا يترقب 124-فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين 125-فأصبح في المدينة خائفا يترقب 126-فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما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 111-فاخرج إني لك من الناصحين 112-وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 113-قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك 114-فاخرج إني لك من الناصحين 115-فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفين يترقبون قال ربنا نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفين يترقبون قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي ان سواء السبيل ولمّا توجهت القائ امدين قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي ان يهديني سواه السبيل ولما وردنا امدين وجد عليه امة من الناس يسكنون ووجد من دونه امرأتين تدودان 124-قال ما خطبكما قالت ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 125-ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان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 124-قال ما خطبكما قالت ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 125-فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال 126-فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 127 ثم تولى إلى الظل فقال 124- فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 125- فسقى لهما ثم تولى إلى الظل 126- فقال, فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 125-فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف, لا تخف نجوت من القوم الظالمين 126-فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 127-قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فَلََّ جَ أَهُوقَصّى عَلَْهِ الْ القَصصَ قَا لا تَخَفْ لا تَخَفْنَ جوَْ منِنَ الْ القَم مِ الظالِمِين فجَأَتْ إحْدَهَُا تممج على الِْخَ قالت إ أَبيِيَدُع كَجِزَكَجرْرَ مَا سَقَيتَ لنا فَلََّ جَ أَهُو وَقَصّى عَلَْ القَصَصَ قال لا تَخَفْ, لا تخف نجوت من القوم لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين قالت احداهما يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين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 124- ستجدني إن شاء الله من الصالحين 125- قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين, إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 126- فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني ما شاء الله من الصالحين قال اني اريد ان انكحك احدى بنتياتين بنتي هاتين على ان تجرني ثمان حجاج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك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 129-قال ذلك بيني وبينك أيما قَضَيْتُ قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فَلَمَّا وكيل 120-فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا 121-قال لأهلهم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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُفُّوا إِنِّي آنست نارا لَعَلِّي آتِيكُم منها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَا نُدَيْمَ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّ يا موسى اني انا الله رب العالمين فلما اتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه في البقعه المباركة أن يا موسى يا موسى اني انا الله رب العالمين شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى يا موسى اني أنا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان كانها جان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 يا موسى اقضِ الولاء لا تخف إنك من الآمنين وأن ألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان كأنها جان ولو مدبرا ولم يعقبه يا موسى اقضِ الولاء تخف إنك من الآمنين 119- أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الوهب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 واضمم اليك جناحك من الرعب فذانك برهانان لربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون 124-قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 125-وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وَخِيهَارون هو أَفْصَح منِن مسلًَا فَأَْصِلهُ معَْيارِدَأَ أن يصدِّقني إنِي أأَخافُأَ أن يكَدّبون وَخِيهَارونهُ أَفْصَحُ منِن مسلًَا فَأَمْصِلهُ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 124-فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا 126-فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 127-فلما جاءوا 122-قالوا ما هذا إلا سحر مفترا 123-وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 124-فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا 125-قالوا ما هذا إلا سحر 124- وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 125- فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن شَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظالمون.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 وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأظنه من واستكبروا وجنودهم في الارض بغير الحق وظنوا وظنوا انهم إلينا لا يرجعون واستكبروا وجنودهم في الارض بغير الحق وظنوا وظنوا انهم لا يرجعون واستكبروا وجنودهم في الارض بغير الحق وظنوا وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ 124-فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 125-وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 126-ويوم القيامة لا ينصرون 127-وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 128-ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الْمَقْبُوحِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ 148- ويوم القيامة هم من المقبوحين 149- ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 121-ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون 122-ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر 124-بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون 125-وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 126-وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِن شَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتُ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنُوعُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا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 وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنَ الرَّبِّ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قبلك لعلهم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 لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا, ربنا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِ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 ولولا ان تصبهم مصيبه بما قدمت ايديهم بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا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 قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرا لتظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعُوهُ اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى 101- فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم 102- ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 103- إن الله لا يهدي القوم الظالمين 04- فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم 05- ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 وَلَقَدَ وَصلَّلنا لَم القَوْلَ عَهُم يَتَذَكَّرون وَلَقَد وَصَّلنا لَم القَوْلَ عَهُم يتَذَكَّرونَّذينَ آتَيينهُ الكِتَذَ منِ قَبِنهِهُ ب 114. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 115. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 116. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا وَييدرَأونَ بالِالحَسَنَةِ السَّهةَ وَمِماا رَزَقُنا مم فقون أُلائكَ يُؤْتَون أَجرًْا مَّوتَيْنِ بمَا صَبروا وَيدرَأونَ بالِالحَسَنَةِ السَّهةَ وَمِماا رَزَقُنا مم فقون أُلائِكَ يُؤْتَون أَجرًْا مَّوتَيْنِ صبروا 124- ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 125- وإذا سمعوا عَنْهُ أعرضوا عنه وقالوا, وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 126- وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا, وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم لا تهدي من احببت الله يهدي من يشاء وهو بالمهتدين وقالوا ان الترع الهدا معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء يجبا اليه ثمرات كل شيء رزقا من عندنا رزقا من عندنا ولكن اكثرهم لا يعلم وَقَالُوا إِنَّ التَّرَى الْهُدَا مَعَ كَنَتَخَطَفُ مِن أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 119-فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 110-وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا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 متاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون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 122-ثم هو يوم القيامة من المحضرين 123-أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه, فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا 124-ثم هو يوم القيامة من المحضرين 125-أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كما متعماه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون 124- ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 125- قال الذين حط عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما قوينا تبرأنا إليك ما كانوا أيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما قوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 فَعَامِيَةٌ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 145-سبحان الله وتعالى عما يشركون 146-وربك يخلق ما يشاء ويختار 147-ما كان لهم الخيرة 148-سبحان الله وتعالى عما يشركون 149-وربك يخلق ما يشاء ويختار 141-ما كان لهم الخيرة. سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هو 178- له الحمد في الأولى والآخرة 189- وله الحكم وإليه ترجعون 169- وهو الله لا إله إلا هو 170- له الحمد في الأولى والآخرة 171- وله الحكم وإليه ترجعون 172- وهو الله لا إله إلا هو 183- في الأولى والآخرة وَلَهُ وله وَإِلَيْهِ وإليه ترجعون 125-قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 126-قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة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 نَهَار سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قُلْ الله إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ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 25- ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 26- ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 27- ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ, كنتم الذين كنتم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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتم برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتم برهانكم 124-فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون 125-إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم 126-وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 127-إذ قال له قومه لا تفرح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 124- ولا تنس نصيبك من الدنيا 125- وأحسن كما أحسن الله إليك 126- ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 127- وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 128- ولا تنس نصيبك من الدنيا 129-وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 120-قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله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 124-يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 125-إنه لذو حظ عظيم 126-فخرج على قومه في زينته 127-قال الذين يريدون الحياة الدنيا 128-يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته قال الذين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 ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم, ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْ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 121-وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 122-يقولون ويكأن الله يبسك الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 123-لولا أمن الله علينا لخسف بنا 124 لا يفلح الكافرون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 119-وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون, يقولون ويكأن الله يبسك الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لك الدآ آخرة ننجعلهَّذينَ لا يريد نَعل وم في الأرض وَنا فَساد والعاقبةة للمُتقين لا يريد نَعلم في الأرض وَنا فساد والعاقبةَة للمَّقين. 124- تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 125- من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون مَنْ جَ بالِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيوم مِنهَا وَمَنْ جَاء بِ السَّيئَةِ فَلَا يُجِزَ الذينَ عَعملِلُ السئات فَلَا يجِزَ الذينَ عَعملِلُ السَّئاتِ إلاا مَا كانوا يَعمللُون إِ الذي فرَضَ عَلَيكَ القُوآنَ لُّكَ إلى مععَ 124-قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 125-إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 126-قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 121-إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 122-وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الظَّاهِرِينَ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك ودع الى ربك ولا تكن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد اذ انزلت اليك ودع إلى ربك ولا تكن من المشركين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 ولا تدع مع الله الهه اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ولا تدع مع الله الهه اخر لا اله إلا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام بسم الله الرحمن الرحيم الف لام <متحدث> فَحَسِبَ <تصفيق> النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ فَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ فَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ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 مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآت فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ أَنْ كانَانَ يَررجُ لقَا اللهِ فَإِنَّا أَجَ اللهَِّ لآت فَإَِّ أَجرََ اللهَِّلَآتِ وَهُو السَّمِيععَم وَمَنْ جَهَدَ فَإِما يُجَهِدُ لِفْسِهِ وَمَْ جَهَدَ فَإِماَا يُجَهِدُ لِنَفْسِ إِ اللهَّه لَغَنِيٌ عَ الْ العالممين. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين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 وَالصَّينَ الإِن سَانَ بوالِدَحُسْنام وَإم جَهَدكَ للتُشرِركَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِِِمُون فَلا تُقِعمام إلََمرجركُمْ فَأُنَبِّك بما كُُم تعملُون والَّذِينَ آمنوا وَعملِلُ الصارحَاتِ لَ نُ لِغلََّهُم في الصالِقين والَّذينَ آمنوا وَعملِلُ الصالِحاتِ لَ نُ لِغلََّهُم في الصالِقين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن ندخلنهم في الصالحين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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فَإِذَا هُم مُّنفَكُّونَ فَإِذَا أُوذِيَ فِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الله الذين آمنوا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 ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْشَأْنَا هَوَاءً وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً للعالمين. فَأَنشَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ فَأَنشَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن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 إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ, واعبدوه واشكروا له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 قل سيروا في الارض فانفروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخره ان الله على كل شيء قدير قل في الارض فانفروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ 118. ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون 119. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ هُمْ يَاِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ هُمْ يَاِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ هُمْ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم.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 فمَا كانَانَ جوَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَون إِلَّا أَنقالَاُقُ تُلُهُ أَوْ حَرِقُوه فَأَجَهُ اللهَّ فَأَجَمُ اللَّهُ مِلَ النَّ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يُؤْمنِنون لَمَّا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنقَاهُ اللَّهُ فَأَنقَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وماواكم النار وما لكم من ناصرين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 فآمن لهلوط وقال اني مهاجر الى ربي وقال اني مهاجر إلى ربي انه هو العزيز الحكيم فآمن لهلوط وقال اني مهاجر الى ربي وقال اني مهاجر إلى ربي انه هو العزيز الحكيم لآمن له لوط وقال اني مهاجر إلى ربي وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم وَهَ بِن لَهُ إِحافَ وَعقوبَ وَجعلناام وَجَعللنا فيِي ذُلَتِهِ النُّبُ وَتَوَالكِتاب وَآتَينهُ أجرَهُ فيِي الدنُْيام وَآتَيناهُ أجرَْهُ فيِي الدُّنْييا وَإِنهُ فآخرَِةِ لَمِنَ الصَّالِقين وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لمن وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لمن وَروط إقالَالَ لِقَوْمِه إِكُم أتَُ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبقَتُ بِهام ماَا سَبقَتُ بِهَا منِنْ مَا سَبقَتُ بِهَا مِنْ أحدد مِنَ العالممين وَرُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْ بِهَا مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ااننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 124. قال رب انصرني على القوم المفسدين 125. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 126. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 127. إن أهلها كانوا ظالمين 128. ولما جاءت رسلنا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشره قالوا ان مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 ولمّا ان جاءت رسولنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين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 وَلَمَّا أَمْشَأَتْ رَسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاءَ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ انم انزلون على اهل هذه القريه انم انزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً, آية بينة لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإلى مدَنَ أَخَاهُم شعبَ فَقَا يقومَ فقالَا يقومْ معْبُدُ الله وَرجُ اليوممَآخِ وَلا تعْسَو فيِي الأْرضِ مُفسِدينم وَلى مدِيَنَ أأَخَاهُم شعبَ فَقَا يقومَ فقالَا يقومْ معْبُدُ الله وَرجُ اليومَآخِ وَلا تعسَو فيِي الأرضِ مُفسِدينم وَإى مدَنَ أأَخَاهُم شعَبًا فَقَالَ يقومَ فَقالَا ي قَْ مِعْبُدُ الله وَرجُيومَ الآخِذ وَلا تعْسَووا فيِي الأرضرضِ مُفسِدينين فَكَددبُهُ فََخَدَتهُمُ الرووجِفَةُ فَأَصَح في دارٍ جذِنين فَكَدبُهُ فَخدتهُ الروجِفَةُ فَأَصَح فيِي دارٍ جذِنين فَكَدَّبُهُ فََخدهُ الروجِفَةُ فَأَصَْح فيِي دارٍ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 وقارون وفراعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون وفراعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من مَن أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلن أخذنا بذنبِه فكلن أخذنا بذنبِه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم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 وَتِلكَ الأمْثَالُ نَظْرِبُ هال النَّاس وَتِللكَل الأمْثَالُ نَظْرِبُهال العالمون قَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي